احنا اللي شغلعنا الشغلع خلينا الدنيا كده مولع اسمنا بقى يعمل طرداع اوعى تraziنا اتكلم أو علينا يا عم انت اللي زيي ماشي حكي فينا لا اوعى تraziنا او اتكلم علينا يا عم انت اللي زيي ماشي حكي فينا شمس يدس تذكر مننا والفن سلطاننا يا عيت على عن كل من امتى شلتي لسه قلنا احنا كل احنا اللي نورنا الدنيا من غير فوسفور احنا لالا عشان يشوفونا يعرفوا ما بلش Nie ma żadnych złotych, nie ma żadnych złotych, nie ma żadnych złotych, nie ma żadnych złotych, nie ma żadnych ma żadnych złotych, nie ma żadnych złotych, nie ma żadnych złotych, nie ma żadnych złotych, nie ma اللي فلفلنا الفلفله من يوم ما كنا عاملين دبلبه على الدغري قدنا يالا